الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتموا فضلا ل موسوعه النابلسي س ي ن و ل ح س ا و ك ء ف ص للعلوم ن ا ه ت ف ص ي الاسلاميه ن ئ ر ه ع ن ق ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا يلقاه منشورا ا ق ر أ كتابك ا ق ر أ كتابك ا ق ر أ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى ف إ ن م ا ت د ي لنفسه ومن ضل ف إ ن م ا يضل عليها ولا تزر و ا ز ر ة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا